ولم الفعل ولم الحرف ولم لسم ولم الأمر وإن شاء الله نبدأ نرضى في باب المد والقص يقول الأصل في هذا الباب ما ثبت عن قتاده رضي الله عنه أنه قال سألت أنسا سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كان يمد مدا كما روي عنه بلفظ الآخر يقول فالت أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان يمد صوته مدن حديث صحيح البخاري وباللفظ الأول رواه بدود واللفظ الثاني رواه نسائي وابن ماجه وأحمد والحديث طبعا صحيح وفي لفظ في البخاري أن أنس لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مددا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. تفسير العلم للحديث معنى الكلام يمد مدا او كان يمد صوته مدا. ابن حجر فتح الباري يقول ان يمد مدا يعني يمد اللام التي قبل الهاء في كلمة لفظ الجلاله الله ويمد الميم التي قبل النون من الرحمن، لأن في ألف بعد الميم في الرحمن، والحاء من الرحيم. يبا يقصد المد لي مدى الطبيعي وهذا اللي ذكر فعول المعبود شرح سنن أبي داود قال المراد كان يمد ما كان من ما كان في كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف وبالشرط المعلوم عند أفضل الوقوف. يعني نعم. لا انا بشرح لك كلام انس كان مد مدا يعني في المقصود المد العادي يعني مش مد متجاوز للمقدار تمام قال وهذا الخبر عام في كل انواع المد ده الشيخ يعني وبرده من الاحاديث اللي بيستدل بها في باب المد والقصر وهو عمده في هذا الباب حديث عبد الله بن سعود قال موسى بن يزيد الكندي رحمه الله أن عبد الله بن سعود كان يقرأ رجلا فقرأ ذلك الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقرأها مرسلة قرأ كلمة الفقراء مرسلة يعني بدون مد فقال له عبد الله بن سعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيف اقراكها يا ابا عبد الرحمن ليكونيات عبد الله بن سعود قال أقرأنيها هكذا ثم قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال فمدها ده موسى بن يزدي الكندي اللي بيقول يعني قال فمادها من الجزري رحمه الله في كتاب النشر في القرآن العشق قال هذا حديث حجة ونص في هذا الباب اللي هو باب المد والقصر يعني فدي الحديث الاصولة التي اعدمد عليها اهل العلم في هذا اللي في هذا الباب باب المد والقصر والمد معناه لغة الزيادة ومن قوله تعالى ويمددكم باموال وبنين اي يزدكم وسط لاحقا اطاله الصوت بحرف المد دي اللين عند وجود السبب وضده القصر خد بالك ان ان القصر هيستعمل عندنا في التجويد بمعنى الايه بمعنى المادة الطبيعي اللي هو لا يمد اكتر من حركتين يعني ولكن الاصل في القصر زي ما هو هيقول موجود عندك في الكتاب هيقوله كمان شويه الاصل في القصر ان معناه عنده من المد ايه اطلاقا لكن هو هيستعمل هنا بمعنى الايه معنى ان هو يمد حركتين بس لا يزاد على ذلك ماشي عشان كده قال ايصاله الصوت في حرف المد واللين عند وجود السبب هيبقى التعريف ده الايه مش متناول المد الطبيعي لان المد الطبيعي ملوش ملوش سبب تمام فيبقى المد هنا معنى ايه المد الزائد على المد الطبيعي تمام فيقابل القصر اللي هو الايه اللي هو حركتين بس اللي هو المد الايه الطبيعي قال وضده القصر والقصر لغه الحبس والمنع ومنهم قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات فيها وقوله تعالى فيهن قاصرات الطرف أي مانعات طرفهن عليكم السلام من النظر إلا على أزواجهن واصطلاحا إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب يبقى القصر معناه في الاصطلاح إثبات حرف المد يبقى في مد ولكن إيه؟ ولكن ليس زائدا عن المد الطبيعي تمام؟ عشان كده بيقول وحقيقة المد لكلام الشيخ يعني وحقيقة المد هو تحققه بأي مقدار ولو حركتين إن لو حركتين برضو اسمه مد في اللغة وحقيقة القصر هو عدم المد مطلقا ولكن المصطلح عليه في علم التجويد كما يستفاد من تعريفي المد والقصر السابقين أن القصر هو مقدار حركتين والمد ما زاد على ذلك يبقى الماد في الاستطلاع اللي هو الماد الفرعي الزائد عن الماد الطبيعي أو الأصلي والقصر في الاستطلاع ما قل عن الماد اللي الفرعي اللي هو يقصد به الماد الطبيعي أو الماد اللي الأصلي حروف الماد بشروطه حروف الماد ثلاث ويطلق عليها حروف مد ولين يبقى أي حرف من حروف الماد الثلاثة إذا كان متوفر فيها شروط الحياذ أذكرها دلوقتي بس حرف ماد وإيه ولين حرف الألف لا يكون إلا حرف مد ولين لازم بحرف مد ولين تمام؟ ما يكونش حاجة تنهي تمام؟ لكن باولياء هيأتي إن هي تأتي حرف مد ولين وحرف لين فقط وتأتي حرف علة فقط لا مد فيها ولا لين ماشي؟ وسميت حروف حروف مد لامتداد الصوت بها وحروف لين لخروج ب... لخروجها بسهولة وعدم كلفة وهي الالف ولا تكون الا ساكنه ولا يكون الا ما ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا يبقى الالف لا تكون الا ساكنه ولا يكون ما قبلها الا ايه مفتوح عشان كده الالف حرف مد على طول ماشي حرف المد إذا كان ساكن وقبله حرف من جنس إيه؟ من جنسه اللي تناسبها من جنسها إيه؟ فتحة. الحركة اللي تناسبها الكسر الواو الحركة اللي تناسبها للضمة فاذا كان حرف مقرف دية ساكن وقبله حركة تناسبه فهو مد ولي مع بعض تمام واذا كان ساكن وقبله فتحة فهو حرف لين فقط تمام بالالف لا تكون ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا فلا تأتي إلا حرف مد ولين معا الواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها الياء الساكنة بشرط كسري ما قبله وهي مجموعة في لفظ واي ويجمع أمثلتها, ويجمع أمثلتها بشروطها كلمة نوحيها تجد نوحيها فيها واو ساكنة قبلها ضم ويا ساكنة قبلها كسر والف ساكنة قبلها إيه؟ قبلها فتح ماشي فإن فقدت الواو والياء شرطيهما بأن سكنته وانفتح ما قبلهما كانتا حرفي لين فقط إذا كان سفينين والأبلاوة مفتوح مثل البيت وكلمة خوف فإن أطلقنا حرف المد فهو شامل للمد واللين إذا أطلق إنه هو حرف مدي بشامل ليه؟ مد ولين مع بعض وإذا قيّدنا الحرف باللين فهو خاص فهو خاص به وتلخص وتلخص مبدأ أن الألف لا تكون إلا حرف مدن ولين وأما الواو والياء فلهما ثلاثة أحوال أن تكون حرف مد ولين وهذا إذا سكنت وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء أن تكون حرف لين فقط وهذا إذا سكنت وانفتح ما قبلهما كما سبق وأن تكون حرف عل فقط وذلك إذا تحركت بأي حركة كانت يعني الواو والياء إذا تحركوا ما مكانوش سكنين أصلاً به حرف إيه؟ حرف عل ما هيش حرف مد ولا حرف لين وقد اشار صاحب التحفة شيخ سليمان جمزوين. حرف لين ده مختص بحرفين بس. الواو والياء اذا سكناتها من فتحها ما قبله. معنى كلمة لين في اللغة يعني? ما هو قاله? لين يعني تخرج بسهولة وعدم كلف. ايه? حرف عله هو هو سمي في اللغه العربيه حرف عله قالوا لان المريض يعتل بهم يعني المريض لما بيشتكي يقول مثلا ايه ظهر يوجعه يقول او يا ظهر أو يا ظهر, ظهر. كده يعني فسموها حروف عله كده يعني هي حروف العله اللي هي الالف والواو والياء دي في اللغه يعني لكن في... لا هتبقى هتبقى حرف علة بس اسمها حرف مد ولي ماشي لكن تبقى حرف علة بس ازا كان ايه والكلام الكلام بيختلف من مكان للتاني اه في النحو حروف العلة الالف والوا والياء على اي شكل كانت الياء الساكنة واللي قبلها مكسور هتبقى عرف علة برضو في النحو تمام لكن في التجويد الموضوع مختلف فكل مصطلح اه بالزبط كده حرف العله عند الجماعة بتوع التجويد اللي هو الواو والياء المتحركتين بس تمام لان ليه في تصنيف ثاني للواو والياء او الالف اذا كانوا ايه اذا كانوا سكنين واللي قبلهم مفتوح او قبلهم مضموم وهكذا يعني لكن في النحو الموضوع ايه مطلق ان حروف الالف والواو والياء على اي شكل كانت هي حروف عله ماشي قد أشار صاحب التحفى لحروف المد واللين فقال حروفه المد يعني حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا من انفتاح قبل كل أعلن أقسام المد المد قسمان مد أصلي ومد فرعي فالمد الأصلي ويسمى بالمد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف حرف المد إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده ويكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة وليس قبلها همز أو بعدها همز أو سكون يبقى لازم شرط عشان المد بطبيعي لحرف المد مباش قبليه همزة وما يكونش بعديه همز أو سكون ومقدار مدي حركتان والحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه بحالة متوسطة ليس بسرعة ولا بتأني طبعا مسألة تقدير حركات المده ده إيه تقدير اجتهادي وإلا ما فيش نص على ليه على مسألة تقدير المده دي, دي فالأمر إيه أمر اجتهادي لكن اللي عليه العلماء من من قديم اللي ألفوا في في الكتب إن هم متفقين على المسألة دي. مسائل اللي قلنا حركتين وان المد الطبيعي يبقى حركتين وان المد المفصل هيبقى 4 و5 والمتصل 4 و5 يبقى اتنين و4 و, و والكلام ده كل ديت مسائل ايه مسائل ما فيهاش نص صريحيه لكن ايه هي محل اتفاق بين علماء الايه علماء الفن اه بالسمع احنا قلنا علم التنجيد كله علم ايه علم سماعي استقرائي سبب تسميته أصليا يسمى مدا أصليا لأصالاته بالنسبة إلى غيره من المدود وذلك لثبوته على حالة واحدة وهي مده حركتان فقط ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به ولعدم توقفه على سبب من الأسباب التي ستذكر عند الكلام عن المد الفراي ويسمى أيضا مدا طبيعيا لأن صاحب التضيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين يعني سميه مادة أصلي لأن هو الأصل المادة الفرعي لابد له من سبب لكن ده أصل مالوش سبب تمام وسمي مادة طبيعيا لأن الطبيعة السليمة تأتي به أنواعه المادة الأصلي يأتي على ثلاثة أنواع الأول أن يكون حرف المادة ثابتا وصلا ووقفا سواء كان متوسطا مثل مالك ويوصيكم بيمينه كل ديت اا المدود مد بالالف ثم مد بالواو ثم مد بالياء وكله ايه متوسط يعني في وسط الكلمة او متطرفا مثل وضحاها قالوا واملي وسواء كان ثابتا في الرسم او محذوفا كما مثل يعني ثابتا في الرسم او محذوف المحذوف زي مثلا مالك ده محذوف رسمه مكتوبه ايه في المصحف ملك من غير ألف فده مد طبيعي وإن كان حرف المد إيه؟ محذوف رسما تمام؟ أو ثابت رسما نزي وضحاها الألف موجودة اللي هي بعد الهاء يعني موجودة فده ثابت إيه؟ رسما ومن هذا النوع أيضا حروف الهجائية الخمسة الواقعة في فواتح الصور وجاءت على حرفين ثانيهما حرف مد قد جمع صاحب التحفة في قولي حي ينتهر مثل الحاق من حاميم او الحواميم وسيئة الكلام عليها بالتفصيل ده في المد اللازم ان شاء الله يبقى المد نعم مش في الف بعد الهاء والهاء الهاء اللي قبلها مفتوحة بعد الحاء اه فايبقى عندنا المد الطبيعي اللي هو اول نوع ده هنقسمه اللي نوعين. مد طبيعي كلمي ومد طبيعي ايه حرفي المد الطبيعي الكلمي زي الليله مثال اللي احنا ذكرناه فوق مالك يوصيكم بيمينه ودحاها قالوا واملي المد الطبيعي الحرفي اللي هو بينحصر في ايه في خمس حروف في القرآن. تمام اللي هي ايه الحاء والياء والطاء والهاء والراء في فواتح إيه؟ في فواتح السور ماشي ده اسمه مد طبيعي ايه حرفي لانه في حرف المد طبيعي الكلمي لانه في ايه في كلمه ح ميم حا تمد ايه? حركتين مادة طبيعي كذلك طا ها تمام را كل دي مادة ايه? مادة طبيعي. اللي هو تقسيمة دي? لا مش موجود عندك في الكتاب. المادة الطبيعي اللي هو الثابت وصلا ووقفا ده بنقسمه ليه? بنقسمه لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� طبيعي كلامي مده طبيعي حرف نعم. ده طبعا ده ايه هو... ماشي ما هو المد مد طبعا مد الطبيعي برضو. النوع الاول لا النوع الاولاني الثابت وصل نور في نوع تاني ثابت واصلا لوقفا وفي نوع ثالث ثابت وقفا لوصلا فانا بقول ان المد الحرفي المد الطبيعي الحرفي ده حن هنعمل له قسم. في قسم تاني مادة طبيعي كلمي اللي هو بقى الثلاث اقساء ثابت وصل وقفاً ثابت وصل لوقفاً ثابت وقفاً لوصل ايه؟ احنا عندنا المادة الطبيعي حنقسمه الايه؟ باسم ايه؟ جميل احنا قلنا الاولاني اللي هو ثابت وصلا ووقفا وصلا ووقفا ده في منه كلمي وفي منه ايه حرف النوعين التانين بقى ده خلاص احنا انتهينا من الاولاني كده خلاص بعد كده بقى في نوعين تانين دول المادة الطبيعي احنا عندنا فوق المادة الطبيعي هنقسمه ليه لتلات انواع هتألمش هل يمكنك ان هات ان في ان مش ان تتعلم طيب. تتعلم ان طيب. ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم اي حد جنب في محمد. عندك مادة طبيعة اهو. حلو? حنقسمه لثلاث انواع ماشي كده? ثابت وصل وقف. حلو? ثابت وقفا فقط. وثابت ايه? وصل فقط. كويس كده? الثابت وصل النقفة ده. هنقسمه لقسمين مادة طبيعي كلمة. مادة طبيعي حرف. مادة طبيعي كلمة زي الامثال اللي احنا ذكرناه. مادة طبيعي حرف اللي هو ايه? حي طهر ليه الحروف اللي فاتح السوق. بس اللي بتمدى حركتين بس. الهاء والياء والطاء والهاء والراء. ماشي? خلاص كده? لا لا لا. لا الماد الحرفي منحصر في الانواع دي بس. مفيش ماد طبيعي حرفي في غير كده. اه? مالها? لا من طريق الشاطبية مفيش قصر عين. طريق الشاطبية التوسط والطول. يعني اربع حركات وست حركات مفيش قصر. طيب الثاني النوع الثاني أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل يعني ثابت في الوقف لو أفتح هقوله ولو وصلت هأعو مش همد تمام وذلك في ثلاثة أنواعه هذكرهم النوع الأول الألفات المودلة من التنوين المنصوب مثل عليما حكيم في حالة الوقف لما حاف على حكيما هقولها إيه حكيمة اللي هو بنسميه مد ليه مد العوض يبقى داخل في أنواع المد الطبيعي مد ليه مد العوض <تصفيق> لا كاصطلاح اسمه مد العوض مش مد بدل لان دي مصطلحات ومصطلح كل اهل فن يفهم منه يعني انا مش حاجه اقول ان هو قاله ده الف مبدلة من التنويم المنصبي بدا مد بدل لا مش عارفه مد البدل حاجه تانية. فكل مصطلح يفهم من الاهل طيب الاليفات اللي هي عوض عن التنوين المنصوب بلاش مبدله عوض عن التنوين المنصوب لما بدي يعوض يبقى اي تنوين بالفتحه اقف عليه يبقى مادة ايه مد عوض طبعا التنوين الضم والتنوين بالكسر اذا وقف عليه ايه يسكن الحرف ماشي طيب النوع الثاني النوع الثاني من من اللي هو اللي هو المد الطبيعي الثابت واقفا لوصلا الالفات التي عليها سكون مستطيل في مثل انا نذير هتبص على الالف اللي بعد النون في انا هتلاقي معمول عليه دايرة ايه دايرة مفراغة كده الدايرة دي معناها ان الحرف ده لا يمد تمام نعم الف صفرية لا معرفة مدر صفرية لا مش في الفن اه <تصفيق> وزي نعم. اسمها ايه? لا ما عرفش. اهو لا هي بتبقى دايرة كده دايرة مفرغة بس ما عرفش في حد بيسميها الف صفري دي ولا لا مش عارف. ما علينا شكل الصفر. المهم يعني. ان دي حروف المد ديت لا تنطق. تمام? لا تمد. ماشي? ماشي يا احمد? وزي لكنه هو الله ربي. لكن في الف بعد النون. تمام دي في الوصل ايه لا لا تمد وزي الظنونة لو وصلت برضو ايه لا تمد وكذلك يعني ايه باقي طيب اما المحطوطه ايه عشان الوقف وعشان القراءة تانية في القراءة تانية بتمدها ايه وصلا واقف طيب ابدا النوع الثاني ان الالفات التي عليها سكون مستطيل زي الامثلة اللي ايه اللي ذكرها. طيب. ده? لا انا معرفش حد مسميه اسم معين ولا لا. بس هو مد طبيعي يعني. لا مش دي السكتة اللطيفة. ان شاء الله. كذلك المدود ده النوع الثالث بقى. النوع الثالث المدود التي تحذف في حالة الوصل خشية التقاء السكنين. وتثبت في الوقف مثل مثلالالف قولية تعالى وقال الحمد لله الاصل إن هي قال بالف التسنية تمام لكن لما اجي اوصل الالف بتاعت الحمد الهمزة بتاعت الحمد دي هتسقط فهيبقى قال اللام بعدها الف وبعد الالف ايه اللام بتاعت الحمد واللام ساكنة والالف بتاعت قال ساكنة في اللغة العربية ما ينفعش حرفين ساكنين يجوأ ربعض تمام في حالة الوصل يعني يمكن ده في حالة الوقف تمام لكن في حالة الوصل ينفعش فلما يحصل كده لابد حرف منهم يتحرك ما يسكنش يعني او اذا كان حرف مد يعني في ايه بنحذفه فتبق قال الحمد لله هتقرأ كأنها لم فتوحة بس وقال الحمد لله ماشي كده فده يمد ايه وقفا بس بس ما يمدش وصلة لان لو وصل حيسقط حرف مد مثل ياء قولي تعالى وما في الارض كذلك في حتى يلتقي الياء الساكنة مع اللام الساكنة فتسقط الياء ومثل الواو قل الله. ادعوا عين مضمومه وبعدها واو ساكنه بالواو حرف مد ولكن التقط مع حرف ساكن فتسقط الواو طيب ده النوع ده ت...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 الحمد لله في فرق في فرق ان انت حاطط الالف وش هنا ما في فالالف كده وقع طيب النوع الثالث من انواع المد الطبيعي قلنا المد الطبيعي الثابت وصلاً وقفا وقلنا المد الطبيعي الثابت وقفا لوصلا النوع الثالث المد الطبيعي الثابت وصلا لوقفا مثاله انه هو به بصيره تمام وهذا النوع من الماد الأصل يطلق عليه ماد الصلة وهو خاص بهاء الضمير التي سوف يأتي الكلام عليه وعلامته هو صغيرة بعد الهاء المضمومة وياء صغيرة بعد الهاء المكسورة ماد الصلة دي عبارة عن هاء غائب مفرد مذكر ماشي كده؟ دي هاء الصلة بيسموها هاء الصلة هاء المفرد الغائب المذكر هاء الصلة هاء المفرد الغائب المذكر تمام آه انه بدا مفرد غائب مذكر كويس ولا تبقى ضمير طبعا تمام يبقى ضمير المفرد الغائب المذكر كويس يعني لو الهاء ديت هاء فعل ما فيهاش بقى لا صله ولا غيره تمام ليه لان دي هاء فعل يعني مثلا لما نقول مثلا ايه ايه كلا لئن لم ينتهي لنا سفعان بالنصي الهاء ديت ما ينفعش اقول فيها صله او غير صله لان دي هاء ايه هاء الفعل ينتهي تمام الهاء بتاعت ينتهي ماشي كده مش دخل هاء الايه فهاء الضمير اصلا تمام لكن انه دي هاء ايه هاء ضمير هاء الضمير المفرد الغائب الايه المذكر دي بيسموها هاء الايه هاء الصلة فديت هاء الصلة اذا اتت بين حرفين متحركين والثاني ليس بهمزة يسموه ايه مد صلة صغر ماشي وسموه صغر عشان في مد الصلة الكبرى اللي هو اذا جاءت الهاء بين حرفين الثاني ايه منهما همزة تمام ينبص صلة الصغر اذا جاءت هاء اللي هو ضمير المفرد الغائب المذكر بين حرفين متحركين ماشي والاخر ليس ايه ليس همزة كده احمد? <تصفيق> لما تجيب الكورس بتاعك وتعال نوعا. هات الكورس بتاعك اللي بتاعك. ماشي يا اخي. يا عام الحجي ماشي هات الكورس بتاعك بتاعك لنا. مش انتبه قريب من لا لا لا لا. لو اعدت ايه? لو اعدت هنا هتركز? ما عايزك تركز? تعالى تعال تعال احمد اسم على الكلام.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 لا مفرد غائب مذكر ايه الاشكال فيها مفرد يعني واحد مش 2 ولا 3 اه غائب يعني ليس حاضر ومش متكلم تمام مذكر ضد المؤنث فالمساله مش شايفها صعبه انت بس اللي مش مركز انت يا عم جيت هنا هتركز ان شاء الله وتفوق اللعبه تمام اه من النوع ده برضو اللي هو المد الطبيعي اللي, اللي ثابت في الوصل دون الوقف اللي هو اللي ايه ما احنا قلنا مد الصله الصغرى المد الطبيعي الموقوف على حرف بعده تمام ده ثابت وصلا زي مثلا الحمد لله رب العالمين العالمين دي المادة بتاعها أصلاً مادة مادة لو وصلنا. طب لو وقفنا عليها حب حب مادة عرض للسكون مش مادة تمام فلو وقفنا عليه مش مادة مادة عرض للسكون ماشي كده ما هو المد العرضي للسكون يمد 2 او 4 او مش ماشي العرض للسكون بس ده ممكن يخش في نوع المد الطبيعي اللي هو ثابت اصلا لوقف واما المد الفرعي فهو المد الزائد على المد الاصلي لسبب من الاسباب اسبابه اسباب المد الفرعي اسباب المد الفرعي اثنان الهمز والسكون. تمام. ويسمى كل منهما سببا لفظيا لأن عل لأنه علة لزيادة م لزيادة مقدار المد الفرعي عن المد الطبيعي. ال المد الفرعي عند الجماعة بتوع التقويد ب بي بسمو قسمين. مادة فرعي بسبب لفظي ومادة فرعي بسبب معنوي. بسبب لفظي يعني حاجة ملفوظة حاجة ايه ملفوظة يعني موجودة, موجودة في اللي في في تمام المد المعنوي بسبب معنوي كويس المد المعنوي عند الجماعه بتوع التجويد زي مثلا ايه يسموه مده تعظيم يعني لو فرضنا ان ناس ما بيمدوش المنفصل بيقراوا قصر المنفصل تمام وعنده مثلا كلمه لا اله الا الله او لا اله الا انت سبحانك ان كنت منظلمين مثلا دي يجي على لا ديت ويمدها ماشي وده يبقى ما اسمه مد بسبب معنوي اللي هو التعظيم ماشي كده فده مد بسبب معنوي يعني هو بيقصر المفصل اصلا ما بيمدوش بس هي على الكلمة دي بس ويمدها ايه لازم, لازم, لازم, لازم, لازم على حسب على حسب الرواية يعني يعني ممكن حافظ منطريقة طيبة له قصر المفصل ولو المد في مد التعظيم في بعض الايه في بعض الطرق المهم يعني ان ايه ده نوع من نوع المد مش غيرش بالنا بيه المهم عندنا المد اللي بسبب لفظي اللي احنا بنتكلم فيه بقى والسبب اللفظي ده حاجة من اتنين يا يم اما الهمزه ليه؟ اما يم الايه السكون ماشي الهمز ده سبب لثلاث أنواع من المد اللي هو المد المتصل والمد المنفصل ومد الايه البدل ماشي السكون سبب لنوعين من المد المد اللازم والمد الايه العارض للسكون ماشي كده يبقى عنا عندنا الماد الفرعي كام نوع خمس انواق تمام في ماد متصل وماد منفصل وماد بدل دي كلها بسبب الهمز وفي عندنا بسبب سكون نوعين ماد عارض وماد ايه وماد لازم طبعا ممكن تلاقي تحتهم تسميات تانية تمام لكن هي ايه دي انواع الاجمالية زي ما احنا كنا بنقول الماد طبيعي اسم الماد طبيعي لكن لقينا تحت ايه مد عوض لين تحتيه مد صلة صغرى تمام حاجات زي كده يعني لكن هو في النهاية المد الصلة الصغرى والمد العوض ده اسمه مد, مد طبيعي داخل تحت المد اللي هي الطبيعي يبقى أنواعه خلاص قلنا ان هي خمس أنواع متصل ومنفصل وبدل وعرض للسكون وايه ومد لازم ايه مد احنا قلنا مد الصلة الصغرى تلتقى هاء اللي ضمير المفرد الغائب المذكر بين حرفين متحركين هذا اسمه صله صله شرط فين يبقى حرفين م... ايه استني الكلام يعني مش مكتوبه سلسل. يعني خدناه يعني الصل... عدى مكتوب هو المكتوب يا ابني الصله الصغرى اهو اللي هي هي بالبس هو بيقول يطلق عليه مد الصله فانا بفهمك يعني ايه مد الصله ما هو مش مقطبه كتاب الصغرى والكبرى مو لسه هيجي ان شاء الله هيجي في ال في إيه؟ في المد المنفصل لا اللي هو لسه الكبرى نعمله اوه شكل نعمله درس اضافه ماشي هو مد الصله الصغرى زي ما قلنا كده في عندي هاي الضمير ماشي واحد واحد غائب انا بتكلم عن واحد غائب بايه بضيف له هاي الضمير الغائب ماشي? يعني لما تكلم انا عن ان ديت هنحط له ايه? انواع التكلم التلاتة. لما تكلم عن في ان حاول ايه? اني او انني. ماشي كده? لما يبقى واحد مخاطب حاول ايه? انك. لما يبقى غائب حول ايه? وهو مفرد ومذكر حول ايه? انه. ماشي? الهاء ديت بقى دي اسمها هاء ايه? هاء مفرد. غائب مذكر ماشي كده ان هو لازم يكون مفرد عشان لو اتنين حاول ايه انهما لو جماعة حاول انهم كويس كده فده مفرد غائب يبقى ليس متكلم ولا مخاطب مش حاول اني ولا انك ولا انكم ولا اي حاجة من دي تمام يبقى هو مفرد وغائب ومذكر لان ايه لو مؤنث حاول ايه انها ماشي كده يبقى لابد ان يكون مفرد غائب مذكر ماشي كده ويبقى بين حرفين متحركين يعني الاولاني اه الاولاني متحرك والتاني متحرك طيب لو الاولاني ساكن حرف الاولاني ساكن مش هيمد ولو الحرف التاني ساكن مش هيمد برضه ولو الاولاني اللي قبليه واللي بعديه ساكنين الاتنين يبقى برضه ايه لا يمد يبقى امتى الهاء دي امدها الهاء بتاعه المفرد الغائب المذكر دي اذا كان الحرف اللي قبلها مفتوح واللي بعدها مفتوح يبقى ده الشرط الاولاني ان يكون الحرف اللي قبلها واللي بعدها ايه مفتوح اي متحرك قصدي متحركه لا مش مش شرط نفس الحركه المهم الاثنين يبقوا متحركين ماشي كده الشرط الثاني ان يكون الحرف اللي لا حركة الحرف اللي قبل الهاء يعني عندي المثال اللي وذكره ذكره انه هو النون متحركه تمام والهاء بتاعته هو متحرك يبا الهاء دي تمد ماشي لكن لو مثلا الحرف اللي قبله ساكمة زي مثلا ايه ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين فيه الهاء بتاعت فيه ديت ايه هاء مفرد غائب مذكر تمام اللي هي تعود على الايه على القرح كويس طب ما اتمدتش ليه لان اللي قبلها ساكمة تمام طيب قبل سبحانه وتعالى مثلا ايه تغذروه الرياح ماشي الهاء بتاعه تذوب ده ضمير ايه مفرد غائب مذكر كويس طيب مش نديتش ليه لان قبلها واو ساكنه وبعدها ايه اللام اللام بقى مش الالف اللام ساكنه تمام حد ايه كلام بس للكتاب النفس الحروف بس ماشي ما هو بيقول يطلق عليه مادة الصله انا بحاول افهمك ايه هو مادة الصله ماشي من عارف ماشي معدي ما فيش شايفين عديه طيب الصلاه الكبرى بقى زي الصلاه الصغرى بس الحرف التاني همزه حرف الثاني همزه اه اللي بعد احبها الها... بس برضو الحرف اللي قبلها متحرك واللي اللي بعدها متحرك. مش عامل كده لولا عاجدة في المذكرة الصغنونة اللي كانت الاولاد بياخدوها دي. اه والله اني اللي سبعتشر صفحة تعليمين. كان فيها لماد الصلاة? طيب احكامه احكام الماد الفرعي احكام الماد الفرعي ثلاثة. خد بالك ان في فرق بين انواع الماد الفرعي واحكام الماد الفرعي. أنواعه متصل ومفصل بدل لازم عارض للسكون تمام؟ أحكامه بقى تلاتة وجوب جواز لزوم ماشي؟ الوجوب ده خاص بالماد المتصل بس يبقى الماد المتصل حكمه إيه؟ الوجوب تمام؟ والجواز خاص بالماد المفصل والماد العارض للسكون وماد البدل واللزوم خاص بالماد اللازم فقط الجواز يعني جواز انه يقصر حركتين وانه يمد ايه اكثر من ايه من حركتين ماشي فالجواز نعم اللزوم ده خاص بالمد اللازم لان هو يمد ست حركات بس لكن الوجوب ان هو يمد اقل من ست حركات يجوز مده ما هو اقل من ست حركات اربع او خمس حركات الجواز خاص بالمد المنفصل والمد العرض للسكون ومد الايه البدل بس احنا لو مشينا على على اللي احنا اتفقنا عليه ان ان الكتاب ده بيشرح على طريق الشاطبيه يبقى حنخلي المد المنفصل في ايه في وجوب لانه هيمد اربع حركات ماشي ما يمدش اقل منه ويبقى الجواز خاص بالايه بالعرض للسكون والايه والبدل تمام واللزم خاص بالمد اللازم ان هو يلزم مده ست حركات وان كان المد البدل في النهاية للحفظ يعني هيبقى نوع من انواع المد الايه الطبيعي تمام لان مد البدل لا يمدل لاي احد من القراء الا في روايه ايه ورش عن نافع بس ايه هيجي دلوقتي ان شاء الله هيجي دلوقتي المد البدل فالمهم ان احنا عندنا الوجوب ده خاص بالمد المتصل الجواز هيبقى هو بيقول المنفصل والعبد السكون والمد والبدل لكن احنا بنقول المد مفاصل من طريق الشاطوية هيبقى واجب المد مش هيقصر والمد اللازم لا يمد اصلا الا حركتين فهو هلتحق بانواع المد الطبيعي تمام؟ المد البدل اه ويبقى اللزوم اللي هو خاص بالماد اللازم وانما كان المتصل واجبا لوجود مده زيادة عن المد الطبيعي اتفاقا عند جميع القراء وكان المفاصل والعارض للسكون والبدل حكم كل منها الجواز وذلك لجواز مدها وقصرها وكان اللازم لازما لزوم مده حالة واحدة ويا ست حركات كما سير وفيما يلي الكلام على كل نوع من على كل نوع من هذه الأنواع من هذه الأنواع الخمسة منفردا المد المتصل تعريفه هو أن يقع أن يقع بعد بعض حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة يبون المد المتصل ده مد بسبب الهمزة ماشي شرطه عشان يبى مدد متصل أن تتصل الهمزة بحرف المد في كل واحده يبى لازم ال وحرف المد يبلثن في إيه؟ في كلمة واحدة. وتقع الهمزة بعد حرف المد. تقع الهمزة بعد حرف المد. ماشي؟ مثل الألف جاء مثل الواو قرو مثل ياء لكن ده جاء قرو مثل تمام؟ وده بالنسبة لياء متوسط يعني في وسط الكلمة وبالنسبة لجاء وقروء اللي هي الألف والواو متطرف يعني في آخر, في آخر الكلمة الهمزة وقعت في آخر الكلمة طيب حكمه وجوب مده زيادة على مقدار المد الطبيعي التفق ولقد حكى الإمام ابن الجزل في النشر في النشر اللي هو في القراءة العشر قوله تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة ثم يقول بل رعيت النص بمده وذكر حديث ابن مسعود حينما كان يقرئ رجل رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة قرأ كلمة الفقراء مرسلة يعني بلا مد أي مقصورة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها ثم قال ابن الجزري هذا حديث جليل وجهة ونص في هذا الباب رجال اسناده ثقات الحديث حسن الشكل ألباني روى طبراني وحسن, وحسن الشكل ألباني حديث عبد الله بن سعود طيب وجه تسميته متصلا سمي مدى متصلا لاتصال سببه وهو الهمز بحرف المد في كلمة واحدة كالأمثلة السابقة مقدار مده يمد أربع حركات أو خمسا وصلا ووقف ويزاد ست حركات في حالة الوقف إذا كانت همزته متطرفة همزته متطرفة يعني وقعت في اخر الكلمة. زي مثلا جاء وقروء. المد المتصل يمد اربع او خمس حركات. لكن اذا كانت همزته متطرفة يعني في اخر الكلمة. ووقف عليه يمد كم حركه ست حركات. لان مساعدة هيبقى فيه سببين للمد. الاتصال والمد العرض للسكون. حيبى فيه سببين فيقوي مقدار المد. تمام? فكلمه جاء لو وصلت تمد كم? اربع او خمس. ولو يوقف عليها تمد إيه؟ ست حركات إيه؟ لا مش هجوب ده المختار يعني زي الاربعة هو ده المشهور والمعتمد عند العلماء ان هو اربع حركات الخمسة دي مش مشهور اللي هي خمس حركات يعني في المد المتصل والمتصل والمتطرف في الهمز يأتي على ثلاثة انواع قد اشار العلماء المحقق صاحب لقلي البيان إلى هذه الانواع الثلاثة والأوجه الجائزه في كل نوع حاله انفراده بقوله <تصفيق> ال... <تصفيق> و بقول لك يجوز ليك انك تجيبها ست حركات لانه ساعتها هيبقى جامع نوعين من المد هو اصلا مد طابق مد متصل خد بالك فانت هتقف اربعه وخمسه تمام ويجوز لك سته حتى لو انت ما بتمدش العرض السكوني لقاني البيان بتاع الشيخ ابراهيم السمنودي ده واحد زي ما قلنا كده من من الناس الكبار في العلم ده زي ايه زي الشيخ الحسري والناس اللي جايه مش كانت يعني قريبا يعني مش مش من زمان قوي بس ايه اه بس هو يعني كان ناس من الناس الثقيله يعني كان من الناس اللي هي اللي بت بتبقى موجودة مع المشايخ اللي هو زي المنشاوي وعبد الباسط الناس دي هم بيسجلوا في الاستديوهات بيبقى ناس زي دي ديت موجودة مع اشك برايم استمنودي بالناس عشان اللي... يضبطوا لهم من... ال ال الحروف والتجويد والحاجات دي كده والقراءات والكلام ده ايه آه. لو متوسطة 4 او خمسة بس فتبقى متطرفه وموقوف عليها قال وزاد فيك الماء ستة ان يقف والرفع اشمل مطلقا كما عرف ورمه مع جر بما به وصل ففي انفراده ثلاثة تحل وتلك في نصب وخمسة بجر وأوجه الرفع ثمان تعتبر معنى الكلام إيه؟ هو بيقول وزادة يعني في المد المتصل وزادة فيك الماء ستا إن يقف الماء همزته إيه؟ متطرفة فهو أربع أو خمس لو قفت على كلمة الماء هتزوده إيه؟ ست حركات والرفع أشمل مطلقا كما عرف اسألت الاشمام والرو الهمزة المتطرفة ديت يوقف عليها بايه بعدة طرق اول حاجة السكون المحض يعني سكون محض يعني حافظ بالسكون بس تمام فلما حافظ بالسكون يبقى انا عندي اربع خ... ايه تلات اختيارات يبقى اربعة يبقى اربعة يبقى خمسة يبقى ستة تمام يبقى مثلا ايه ايه, ايه،, ايه، في الاية فيخرج منه الماء او منها ما شك فيخرج من الماء لو افتع الماء حاف ايه الماء اربع حركات او خليها خمسة او ايه او سبتة لانه متطرف كويس يبقى ده اسم السكون المحت انه سكون بس باب بالسكون الاشمام والروم بقى الاشمام زي ما قلنا المرة اللي فاتت اللي هو ايه اللي هو ضم الشفتين كنطق بالايه بالضم تمام مع عدم النطق بيه كويس زي ما قلنا في تأمانة لو حجبها بالاشمام بس ازاي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت حتفيد في ان معرفه الحركة اللي كان عليها الحرف تأمنا دي اصلا كانت ايه تأمانونا ماشي كانت نون ونون النون الاولانيه ايه مضمومة تأمانونا تمام فانا لما دخلتهم الاثنين في بعض دي اشارة لان النون الاولانيه كانت مضمومة هضم الشفتين كان انا بنطق بضمه مع ايه مع عدم وضحة في في النطق قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف كويس فالالال اشمام في في الحرف الموقوف عليه إذا كان إيه مضموم تمام لأن اشمام لا يأتي إلا في ال في المضمون بس كلمة الماء مثلا لو أفت عليه لما يشقق فيخرج منه الماء قلنا في ثلاث أوجه بالإه بسكن المحر اربع حركات وخمس حركات وست حركات. هزود كمان تلت اوجه. تمام? بس مع الاشمام. اربع حركات برضو مع الاشمام. يبقى لما يشقق فيخرج منه الماء. وضم الشفاتين. لدلال الانهامزة ديت مضمومة. طب ده فايدته ايه? فايدته انه ممكن الكلمة دي بمختلف فيها في القراءات. ولا يظهر اثر ال. الاختلاف الا بالحاجات دي مثلا ايه اه واسألونا كماذا ينفقون كل العفو القراء بيقروا بلايه بالفتح وابن ابو عمرو البصر يقروا بلايه بالضم كويس طيب ايه اه اه لو وقفت عليه هفرق بين ايه عمرو عمر الباصل وبيقراء بايه? بالاشمام. تمام? او بالروة. زي ما هيجي دلوقتي. يبقى الاشمام ما بيكونش غير في الايه? في الحرف المضمون بس. هقف عليه اربع حركات او خمس حركات او ست حركات مع ايه? ضم الشفتين عند الحرف اللي انا هقف عليه. اللي هو الهم يعني. كويس? زي ما قلنا كده؟ نعم. في الايه? ازاي هتعمل في اشمام? زي ما عملنا في الماء? في الماء ولا في العفو? قل العفو. ستظهر اكتر في ايه? بالروم. طب لو انا مش اعمل اشمام. لا مش هتعمل اشمام ما هو الاشمام مش هيظهر هنا عشان احنا الو ايه? كده كده هتبقى ايه? اه هيظهر في الروم اكتر. تمام? هيظهر في الروم اكتر. لكن لو الحرف ما كانش مضموم اصلا او ما كانش واو يعني هيظهر فيه الاشمام والراون في كلمة الماء مثلا حقف عليها بالاشمام زي ما قلنا كده لما يشقق فيخرج منه الماء ماشي كده؟ اربع حركات وخمس حركات وايه؟ وست حركات كويس؟ اربع خمس الاشمام لا 4 و 5 و 6 حركات المد خلي الشمال فاهمين ال ال ال روم بقى بيكون في الايه في المجرور والايه والمضموم تمام يعني هو بقول الرفع اشمل مطلقا كما عرف يعني الاشمام يأتي في الرفع كويس ورمه مع جر يعني الروم يدخل في الايه الضم وفي الايه؟ في الجر يعني الروم الروم زي ما قلنا المرة اللي فاتت له الايه؟ الاتيان ببعض الحركة مش بالحركة كلها لا مش ضم شافتين بس بقى ده حركة نفسها يعني مثلا كلمة الماء لو قفنا عليها بالروم الروم يشبه الوصل عشان كده بقول بقولك ايه ورومه مع جر بما به وصل انا لو حوصل المد المتصل اللي هو همزته متطرفة ده حوصله كم حركة؟ اربعة؟ لا مش اتنية اربعة او خمسة يبقى انا ما بيده ستة عند الوقف بس يبقى الروم اللي يكون الا بايه اربع حركات وخمس حركات طيب الروم في الماء دي هتبقى ازاي وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء بجيب جزء من الضم بس ما بجيبش الضم كاملة ايه ففي انفراضه يعني هو بالسكون بس حيبى ثلاثة اوجه اربعة وخمسة وستة فمسند رادته اه وتلك في نصب يعني النصب زي الايه زي السكون المحض بالظبط لا في لا روم ولا اشماء ماشي ممي. يعني انا عندي دلوقتي السكون <تصفيق> هي او دراهم <تصفيق> <مشتها> طيب ماشي طب احنا قلنا ان لو أحس... الهمز المتطرف ده نقوله اولى الكلام ده في التجويد دول الروم خدناه مرة اللي فاتت اتكلمنا عليه المره اللي فاتت بس يعني هو في كتاب ماشي موجود عندك يعني موجود شرح لا بالشرح ده لا محمد هشام بيشرح الباسكت يعني هو مجاب له عنوان يعني يشرحه بتاعه اه في كلام في في في في هيجي في اللي هو اللي لسه ما جاش يعني طب الروم طب احنا بنكمل الروم اهو هو الشيخ انت متحداك ايه يعني ماشي الوقف على اواخر الكلمه <تصفيق> إيه؟ إيه؟ طيب نشرح نشرح الابيات هو يقصد ايه بالمعنى هنشرح الابيات يقصد ايه بالمعنى وايه وبعد كده هنيجي في الوقف على واخر الكلام نتكلم عن الروم واللي وزاد في كلمه اي ان يقف يعني إن لا, لا ما يسمعش طبعا مش يسمع ده لا ده بيقطع عشان الاختبار ايوه طبعا لازم تشوف لا الروم يسمع الروم في, في كده؟, كده ايه <تصفيق> يسمع... نعم <تصفيق> لا ما فيهاش الروم الشمال يعني هو الروم بس من واحد عارف في حاجة اسمها بيقل بيقل لكن لو أنا مش عارف حاجة مش صح هو ده ده في ده <تصفيق> وزاد في كلماء ستة إن يقف يعني كلمة الماء عشان الهمز متطرف موقوف عليه تزاد ستة حركات والرفع أشمل مطلقا كما علف يعني الإشمام يأتي في الرفع في الحرف المرفوع يعني ورمه مع ججر بما به وصل يعني الحرف المرفوع المضموم يعني والمجرور يدخل الروم يبقى الروم يدخل في, في المجرور والمرفوع تمام؟ منصوب يا عم إبراهيم بك <تصفيق> الامثلة اللي ذكرها ممكن توضح المعنى شوية. بس احنا بنقول كده ابتداء يعني. وحنوضحه في الامثله ان الحرف الساكن. تمام? يعني هو لو حرف ساكن اصلا خلاص. مش هيدخله لروم ولا ايه? ولا اسمام. تمام? ده الساكن. الحرف المنصوب برضو ما يدخلوش روم ولا اسمام ولا اسمام. اللي هو المفتوح يعني. كويس? يبقى الروم الاشمام هيبقى منحصر في ايه? في المرفوع والمجرور المرفوع حيدخلوا الإشمام تمام? والمرفوع والمجرور يدخلوا الايه? الروم يبدأ الإشمام مختص بالمرفوع بس والروم يدخل في الايه? في المضموم والمجرور كويس? الروم ما يجيش غير بقى اربع او خمس حركات لانه زي الوصل بالظبط والاشمام والإشمام يأتي ايه? أربعة وخمسة وست لانه زي الايه? زي الوقف كويس? طيب. هنجيب الامثلة ديت اعمثلة دي ممكن تتوضح شوية المفتوح الهمز سواء كانت فتحه اعراب مثل السماء او فتحة بناء مثل جاء فاذا وقفنا عليه في ثلاثه اوجه اربع وخمس حركات او ست حركات مع السكون محظ يعني حسكنه بس السماء جاء لي تحافظ بيجاء جاء بس تمام المكسور الهمز سواء كانت كسره اعراب مثل السماء او كسره بناء مثل هؤلاء فاذا وقفنا عليه في خمسه اوجه اربعه وخمسه وستة مع السكون المحن. ماشي كده? دي تلات ايه? دي تلات اوجه ايه? كويس? يبقى والثماء. وكذلك ايه? خمس حركات وستة عركات. واربعة وخمسة مع الايه? مع الراوم. ماشي كده? لان احنا قلنا الراوم زي الوصل بالزبط. وانا لو وصلت المد المتطرف الهامزة الموقف عليه. لو وصلته عيبقى ايه? أربعة وخمسة مش هجيبه ستة. يبقى مع الراوم اربعة وايه? وخمس. يبقى والسماء ديت لو جبتها اربع حركات. والسماء. ماشي? والسماء. ديت ايه? جزء من الحركة ما قلتش والسماء. تمام? ما قلتش والسماء. مسكنت الحرف. بجيب جزء من الكسر. كويس? لا ده دي اوجه اختيارية يعني. ما انت هتختار السكون المحض. انت هتختار السكون معله هو السكون هو الاصل في الوقوف السكون ده الاصل فده اولى الاوجه السكون بس لكن لا اللي انا بقوله ده ان بشرح لك معنى الكلام ايه شو في حاجة في انت مش إيه؟ شو مستوعبها يعني لكن الاصل في السكون اللي هو الايه الاصل في الوقف قصدي اللي هو الايه السكون لرام ولا اشمال اربعة وخمسة بس ايه? المد اربعة حركات او خمس حركات مع السكون ومثلها مع الروم ثم المادة استعادت ماشي? بثلاثة مع السكون واتنين مع الروم. هؤلاء مثل هنجيبها بالروم. ماشي? اربعة حركات وخمس حركات تبها هؤلاء ماشي? او ايه او خمس حركات تمام? <تصفيق> النوع الثالث المضموم اللي كانت ضمه يعرف مثل السفهاء او ضمه بناء مثل وسماء فاذا وقفنا على مثل ذلك في ثمانية اوجه يبانا عندي اربعة وخمسة وستة مع سكون المحض تمام? مع سكون المحض قلنا اربعة وخمسة وستة والاشمام زي سكون المحض هيبان معا اربعة وخمسة وستة مع الايه? مع الاشمام تمام? وفاضل وجهين مع مع الروم هما 4 و 5 لان احنا قلنا الروم يدخل في الايه الفظم مضموم يعني, يعني معروف يعني بقى, إنت, بقى إنت, يعني السناء. السناء انت انت, إنت لو مضمومه روم لو مضمومه او مكسوره انا انت يعني لو عندك مضمون تقدم الاسمام من الاول ولا الرو لا تقدم, <تصفيق> تقدم السكون ممكن اوجه الاشمام وعلى حسب الطريق يعني ممكن زي ما حياتي دلوقتي وهيقول لك ان إيه اللي يراعى ايه اللي يراعى مثلا لحفظ من طريق اللي هو اللي حيذكره دلوقتي قصر المنفصل قال لك ان تأتي في تأمانة دي بالإشمان بس هو الطريق يجيب بالإشمان بس ماشي قصر المنفصل ما. وتلك في نصب هو بيقول ففي انفراضي ثلاثة تحل يعني السكون ثلاث اوجه بس اللي هما ايه اربعه حركات وخمس حركات وست حركات قال وتلك يعني الاوجه الثلاثه ديت في نصب تمام يعني النصب برده اربعه وخمسه وسته مع السكون المحض بس ما ولا الرم ولا الاشمال وخمسه تن بجر يعني المجرور هيبقى فيه خمس اوجه ثلاثه بالسكون المحض اربعه وخمسه وسته واتنين بالروم ليه هي اربعه وايه وخمسه الرفع ثمان تعتبر اللي هو ايه اللي احنا قلناها ماشي يعني يعني السكون تكون بس تكون محط فوش لروم ولا شمال طيب المد المنفصل المد المنفصل ده ايه لا مش المرجل ايه لسه اه المنفصل اه في المصحف هي فصل حقيقي زي مثلا يؤمنون بما انزل بما انزل في مفصال بين حرف المد والهمسة في حقيقي يعني مرسومين فعلا دي منفصل عندي وفي مفصال حكمي زي اه زي كلمة هؤلاء هؤلاء دي فيها ماد متصل بين الها وايه وكلمة اولاء لان ها لوحدها واؤلاء لوحدها ده منفصل بس حكما بس ليه لانه في الرسم مرسومة ايه على بعضها وزي مثلا له اجر كريم ده مفصال ايه حكمي برضو لان الحرف المد مش ايه مش مرسوم ماشي فا افتح الباب اه ما نوع من المادة المفاصل ايوه ايه بقى حرف المادة مش مرسوم يعني المادة المفاصل يا امه لفظا ورسما يا امه لفظا بس زي يا ايها مرسومة ايه يا من فيها على طول ايها ماشي طيب التفريق ده ليه عشان ال ال المد المنفصل اللي هو المنفصل حقيقي ده ده منفصل في الوصل بس لكن لو طبيعي يؤمنون بماء دي بماء لكن لو على حرف المد بس تمام لكن المد اللي هو المنفصل المفصل المفصل ده ده لانه ما نفعش اقف على ايه على حرف المد والله هو ذكرهم والمساء فعلهم لا انت لو تجيبش اصلا الحرف المد بتاع الصله غير لما ايه تجيب الحرف المتحرك اللي بعدها فمش هيظهر اصلا حرف مد غير ايه غير لما تيجي لما تجيب المد ليه? لكن وهي له بس لو وقفت عليها مفيش حرف مد اصلا فمد الحرف المد مش هيظهر غير ايه عند الوصل بس. فكلمة هؤلاء دي مش هينفع توافع على الهاء اللي هي اللي على الالف قصد اللي بعد الهاء. مش هينفع تقول الهاء بس. وتقول كلمة هؤلاء لوحدها. لان هي متصلة رسما فلابد تنطق على معضايا. ده تعريفه طبعا ان هو حرف المد ينفصل عن الهمزة في كل واحد في ايه في كلمة. وامثلته ان اعطيناك الكوفر حتمد ان اعطيناك. تمام? وحكمه جواز مده وقصري. تمام? لكن زي ما هو بيقول كده إن الطريق الشطبي أي ب بمد المفصل أربعة أو إيه أو خمس حركات ولا يجوز قصره من طريق الشطبي واجهت سيناتين منفصلة لانفصال السبب وهو الهمس عن حرف المد كل منهما في كلمة ومقدار مديه يمد, يمد أربعة حركات أو إيه أو خمس تنبيهان الأول هو قال ذكرنا أن المد المتصل المفصل لماده كل منهما أربع حركات أو خمسة وهذا الوجهان قرئ بهما لحفص من طريق الشاطبية إلا أن الماد خمس حركات يعرف بأنهم من زيادات القصيد بمعنى أن صاحب التيسير الذي هو أصل الشاطبية الذكره عن عاصف يعني الشاطبية دي أصلا قصيدة الشاطبية دي اختصار لكتاب اسمه إيه؟ التيسير كتاب التيسير ده الواحد اسمه أبو عمرو الدالي أبو عمرو الدالي ده قال كتاب التيسير في القراءة اللسنة جيش الشاطيبي اختصره في ايه في القصيدة الشاطيبية فهو المد خمس حركات ده ما ذكر فين في التيسير لكن الشاطيبي ايه ما ذكرهوش في الشاطيبي تمام فاللي اختارو الشاطيبي اللي هو ال ايه حركات بس وما ذكرش الخمسة فعشان كده يقولوا ان, ال.. ان المد أربع حركات هو المقدم في الاداء لان الامام الشاطيبي كان يأخذ به ولم يذكر في القصيداته غيره يعني مش الشاطبي ما ذكرش ايه المد خمس حركات لحفص او العاصم عموما يعني في المد المنفصل ماشي وانما ذكر ايه اربع حركات بس تمام لكن ابو عمرو الداني ذكر الايه الخمس حركات فيبقى يجوز لحفص او العاصم من طريق الشاطبيه في المنفصل ايه وجهين اربعه وخمس لكن المقدم في الاداء هو الايه في الاربعه ماشي طيب التنبيه الثاني ذكرنا على المادة من فصل حكمه الجواز لجواز قصري ومد وقلنا بأن القصر ليس من طريق الشاطبي وإنما من طريق طيبة النشر طبعاً هم قلنا في البداية خالص لما تكلمنا من الكتاب ده يشرح على طريق الشاطبي قلنا أن في طريقين كده هو معنا طريقين إن ذكر أوه الاختلاف كل واحد ذكر أوه الاختلاف اللي هو يعرفه فالشاطبي ذكر أوه اختلاف معينة تمام؟ هو ابن الجزري في طيبة النشر ذكر أوه اختلاف إيه؟ تاني فبقى في واحد يقرأ بالأوجه بتاعة الشاطبي طريقة الأداء بتاعة الشاطبي وفي واحد بيقرأ بطريقة الأداء بتاعه اللي ذكرها ابن الجازل رحمهم الله تمام؟ <تصفيق> فدول طريقين تمام؟ عشان كده الشيخنا قال جوازز مادة المفاصل في أحكام المادة؟ ايه ده؟ يعني كمفاصل الكتاب هنا يحط ايه؟ انا ما ذكرش الجواز اه ان المادة مفاصل واجب المد كمفاصل كيف؟ هو اه اه حكم جواز مدة القصر إلا إن رواية القصر على ليست من طريق كتاب طريقة هنا هو ذكر وهنا حكم ذكر في حكم ولما كان القارئ كثيرا ما يحتاج إلى قصر المنفصل في قراءته لتناسبه مع مرتبة الحضر كان من الواجب عليه أن يعرف الأحكام المترتبة عليه لكي يراعيها لكي يراعيها عند القراءة ماشي وقد اخترت أقرأ الطرق في ذلك وطريق رودة الحفاظ للإمام الشريف أبي إسماعيل موسى ابن الحسين ابن إسماعيل ابن موسى المعدل وفيما يلي الأحكام المتلطبة على القصر من طائق أحكام هذه المرة جاية ونشرحها إن شاء الله هو الخلاف بين الشاطبية تمام؟ الخلافات بين الشاطبية وبين الطرق المذكرة في طائبة النشر نتنقص من القسمين أصول وفرش الأصول معناها إيه؟ حاجات بتاعت التجويد فرش يعني كلمات مختلفة يعني مثلا اقول من الاصول مثلا في المد المنفصل مثلا من الشاطبيه ان المد المنفصل لعاصم مثلا اربع حركات وان المد المنفصل لحمزه مثلا ورش ست حركات وان المد المنفصل لابن كثير والسوسي مثلا حركتين ده اسمه ايه اصول اللي الحاجات بتاعه التجويد لكن مثلا اجي مثلا على ايه ايه اجي مثلا على كلمة مثلا ايه ولهم عذاب أليم بمكانه يكذبوه تمام ده الكوفيين يقرأوها ايه يكذبوه اللي هو عاصم والكسائي وحمزة وخلف باقي القراء يقرأوها ايه يكذبوه ماشي فده اسمه ايه فرش كلمة كده مختلفة تشكيل بتاعها مختلف ان ده جمع وده افراد المهم يعني ايه ان كلمة معينة مختلفة فده يسموه فرش الاصول اللي هي الحاجات بتاع التجويد اللي هي متابعة في القراءة كلها ماشي كده فالخلاف بين الشاطبي والطرق الطيبه في في الاصول في خمس حاجات وفي 18 كلمة في الايه في الفرش هنذكرها ان شاء الله ايه المرجعيه ايه ده اه لا هو بيقول ان حفص لقصر قصر مفصل من طريق طيبة النشر بس بس طيبة النشر ما فيهاش القصر بس في ناس بتمد المفاصل من طريق طيبة النشر بب تمام؟ مم. فهو بيقول هيجيب طريق تمام؟ في قصر مفاصل بس اقرب حجة للشاطبية يعني اقرب حجة ليه مم. في حتة ايه؟ ما هيجيب بقى روضة الحفاظ ديت ايه الخلاف بينها وبين الشاطبيه الكلمات التانية ان انا لما اقصر المفاصل حرعيها وقرها بطريقة معينة أوه. أوه.